وَمَا عَلَيْكُمُ الْمُنْتَهَى وَالْمَا وَلَكُمْ مِنْ ذِكْرٍ وَمَا آخَرُ إِلَّا بِخَيْرٍ لِلَّهِ فَمَنْ يُقَرُّ وَغَيْرُ وَبَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا اسْمَعَنَّ